المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال اغتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما قلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مستقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة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 فتسق عن أمر ربه أفتتقونه وذريته أنيان من دوني وقولكم عدل بأس الظالمين بدلا ما شهدتهم قل السماوات والأرض ولا قل قام وما كنت مستقيلا المضلين عددا ويوم يقولنا دون شكا الذين زعمتم فدعوه فدعوه فلن يستجيبوا له وجعلنا بينهم موطقا راى المجرمون النار تضنا انهم عيناها ولم يجدوا عنها مثلفا